يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَنَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بدات الصدور ألم يأتكوا النبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا, فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله, الله والله وني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا والبلى وربنا تبعث ثم لنا تنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله وانو للذي انزلنا فآمنوا بالله فآمنوا بالله ورسوله والنور, والنور اذن انزنت والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عن سيئاته ويدخله جنات ويدخل جنات تجري من تحتها تَجْرِمَٰنَ مَن تَحْتَ يَنارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ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 وَي تَأْف وَتَسْفَحُ وَتَفِرُوه فإِن الله تَذَفور الرحيِيم إِ ماَا أَنْ وَدكم وَأَدادُكُم فتن واللهَّ وَادَغو فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاعْمَلُوا الْخَيْرَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن أولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب العزيز الحكيم